أَمَّا عَوْنٌ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْشُحِّ أَمَّا عَوْنٌ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلشُحِّ فَإِنْ جَاءُ كَفَحْقٍ بَيْنَهُمْ أو أعرض عنهم وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ تُقْبَلْ مِنْهُمْ لَا يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يحب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 وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا إِنَّا أَنزَلْنَا 119. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُحْكِمُوا عَلَيْكُمْ بِالْكِتَابِ كَمَا أُحْكِمَ لَا تَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل اللَّهُ فَأُولَئِكَ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 وقترن عليهم فيا ان نفس نفس ولعن للعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن واسن بالسن والجروح قصاص والاذن بالاذن واسن بالسن والجروح ومن تصدق به فهو كفاره لله ومن تصدق به فهو كفاره لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وللذين يحكم